وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ حَيَّاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعًا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 أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى الذي جمع فيه جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيه من الفوائد والعبر والأصول التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة ووصلنا إلى الحديث الثامن وهو حديث ابن عمر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 له الفاظ تزيد وتنقص عما جاءت به هذه الرواية وهذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر هو من أكثر الأصحاب رضي الله عنه متباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على اقتفاء اثره صلى الله عليه وآله وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يبين عقيدة المسلم ويبين منهجه ويبين ان الامر بشهادة ان محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله لا ينفصلان والذي يجمعهما يسمى مسلما أما من أسقط ركن منهما فيقاتل لأنه ترك هذا الأمر وكما ما تكلم عن هذا الحديث في بعض رواياته أو في بعض طرقه كما أخرج بذلك غير واحد وكما أخرج البخاري أيضا في صحيحه في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ساق متن هذا الحديث بدون لفظة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فكان القتل هنا والأمر بالقتل لمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكما قلت هذه إما بزيادة أو بنقص في بعض الألفاظ وكلها صحيحة وكلها ليس فيها شيء من الرد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أمر من الله عز وجل فالآمر هو الله الله أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقاتل الناس والناس كافة فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا هذا يكون فيه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقاتل جميع الناس إذا خالفوا ما جاء به والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الرسل توحيد الله تبارك وتعالى لذلك قال حتى يشهدوا, حتى يشهدوا والشهادة الإقرار بالقلب والنطق باللسان الشهادة الإقرار بالقلب والنطق باللسان هذه شهادة بخلاف المنافقين ومن غيرهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام فيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فخالفوا شرط الشهادة فخالفوا هذا الشرط وهو الشهادة لذلك هنا الأمر فيه ظاهرا الأمر فيه ظاهرا أي أقاتل الناس حتى يشهدوا الشهادة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا تؤخذ ظاهرا بمجرد أنه يشهد أو نرى صلاح حاله في مظهره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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهنا إما القتل وإما الجزية وهذا دين الإسلام إما تقتل إن لم تريد أن تشهد أن لا إله إلى الله وأن محمدا رسول الله فإما أن تقتل وإما أن تدفع الجزية وهذا نص من الكتاب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالوجوب هنا في الأمر بقتال الناس جميعا حتى يدخلوا دين الله تبارك وتعالى أو يعطوا الجزية وهنا كثير من النصارى وغير المسلمين يقولون بأن هذا الحديث فيه عداوة من المسلمين فيه عداوة من المسلمين للنصارى وغيرهم في أنهم يجبرونهم على الإسلام وفي الحقيقة أن الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ليس إجبارا على أحد الله تبارك وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبيّن حال الذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله تبارك وتعالى أنهم لهم العذاب الأليم، فلذلك هذا الحديث ليس يجبر أحدا على الدخول في الإسلام وإنما نقاتلهم أي الكفار، فإن لم يريد الدخول في الإسلام ولم يعط الجزية ولم يريد أن يسلموها للمسلمين، فهم يقاتلون في وقتها فهذا أمر من الله تبارك وتعالى أمر من الله تبارك وتعالى لذلك قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا أمر من, النبي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذه الشهادة العظيمة التي أرسل الأنبياء والرسل بها إلى الخلائق إذا الإنس والجن يعبد الله تبارك وتعالى فكل نبي ورسول أرسل في قومه وكان خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه كان قد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس فالله تبارك وتعالى أمر بعبادته لذلك لو نظرنا إلى كتاب ربنا وهو كلامه تبارك وتعالى نراه كله توحيد وكله يحث الناس على عبادة الله تبارك وتعالى فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الناس وقتالهم إن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأيضا إن لم يعطوا الجذية إلا فيقول, الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله تصديقا بها وعملا بها لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة إلا من عمل بها وسار عليها وانتهجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة موقنا بها عاملا بها مقرا بها قائما وجالسا ونائما وسائرا عليها هذه الكلمة التي شهد الله تبارك وتعالى عليها بنفسه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 هذا الذي كان عليه الأنبياء والرسل ثم تابعهم عليهم العلماء الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا لا بد منه لكل إنسان أن يدعو إلى هذه الكلمة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها الرسل، ومن أجلها خلقت الأرض، وخلق البشر، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، فهذه هي العبادة التي أمر الله بها الناس وأرسل بها المرسلين. فيقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لابد من إشهادهم وإقرارهم وأن تطمئن قلوبهم بها هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وكان كما أخرج أهل السنن والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ما ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل هنا كما سأتكلم على لفظ نهاية الحديث الذي جاء بقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى كما ذكرت هذا ظاهرا لأن الأمر فيه ليس لأحد أن يدخل وينقب عن أحوال العباد في قلوبهم وسرائرهم لأن الذي يعلم السر الله تبارك وتعالى فإذا قال الشخص او ذكر الشهادة تقبل منه وكما حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء احد الصحابة رضي الله عنهم الى رجل فلما كان يريد ان يقتله نفق بالشهادة فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن صدره هل تعلم أنه صادق أم كاذب ما دام تكلم بالشهادة فلا يجوز لأحد قتله. وفي ذلك كثير من الأمور التي ننظر فيها في الذين يكفرون أهل الصلاة ويكفرون المسلمين بدون وجه حق وبدون أمر فهذا لا يجوز فالأمر نأخذ بظاهر ولا نأخذ بالباطن فيقول صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا الركن من أركان الإسلام مر بنا في حديثين حديث عمر رضي الله عنه لما نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس فهذا أول ركن من أركان الإسلام والركن هو ما يقوم على ماهيته الشيء أي إذا جئت بأركان يقوم على هذه الأركان شيء فإذا خلت هذه الأركان سقط هذا الشيء لذلك لما تكلم أهل العلم في الصلاة بنظرة تكثير لتاركها وجاحدها وغير ذلك تكلموا في أنهم تركوا ركنا من الإسلام وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في الزكاة وهلهم كفار أو لا؟ وإنما كما سيمر بنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، وكما ذكر ذلك أهل العلم أن مانع الزم مانع الزكاة يباح قتله. كما فعل ذلك أبا بكر رضي الله عنه فهذا يبين سماحة هذا الدين من وجوه عدة لأن الله تبارك وتعالى أمر بقتالهم إن لم يشهدوا ولم يعطوا الجizia، فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أو أعطوا الجizia أو أعطوا الجizia، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم. وأموالهم وحسابهم على الله تعالى هنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلمت منذ قليل عن عمل الظواهر الظاهر لذلك قال في آخر كلامه وحسابهم على الله أي إذا كانوا ليسوا على الذي ظننا بهم فحسابهم على الله تعالى أما إذا كانوا قد حققوا الشهادتين والصلاة والزكاة فهم بذلك حرمت دماؤهم لقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيمر بنا لاحقا أن دم المسلم حرام، وعرضه حرام، وماله حرام، لأنه مسلم، ولا يجوز لأحد أن يكفر أو يتقول عليه بقول أو بقو بكلام لا يظهر عليه، لأنه لم يؤمر بالتنقيب في باطنه، وإنما بما ظهر عليه يأخذ. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فالشخص إذا رأيته صاحب سمت وهدي وورع ودين فأنت تثني عليه وتتقرب منه فهذا الحديث الذي اتخذه آمين غير المسلمين ليشكوا أو ليجعلوا المسلمين يشكوا في دينهم بأنه دين قتل ودين سفك للدماء لأنه يأمر النبي أو يأمر الناس بقتال من عاداهم وهذا ليس كما يبنون فالأمر فيه كما بينت تفصيل في أنه إما الإسلام وإما الجزية إما الإسلام وإما الجزية والجزية أخذت لضمان أمنهم وعهدهم لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المستأمنين أو أحوال المعاهدين وأهل الذمة وغير ذلك حرم قتلهم لأنهم يدخلون في حما الإسلام كما ذكر ذلك عند مسلم والترمذي وغيرهما من قتل ذميا فلم يرع ريح الجنة وغير ذلك من الأدلة وإنما وصلوا إلى هذا لأنهم جعلوا هناك عهدا وهناك عقدا في أنهم لا يؤذون حتى لا يؤذون كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخر الآية ولكن إذا آذوا المسلمين وطغوا وبغوا فيرد عليهم بمثل ما فعلوا فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا علينا فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا علينا لأن هذا أصل، وإنما منعوا الآذى لأنهم عاهدون، فمن خالف يخالف. في صوتي أخو، إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم فكل من أبى الإسلام يقتل ويقاتل وهذا حدث بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة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 فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلاوات إلى آخر الحديث. فشاهد هنا أنه يأمر غير المسلمين أولا بالشهادتين فإن حققوها يأمرهم بباقي العبادات وإن لم يحققوها فإما يقاتل يقاتلون وإما يدفع الجزية وهذا هو دين الإسلام ليس فيه تعصبا وليس فيه جهلا وليس فيه سفكا للدماء بلا داع وليس فيه فوضى وإنما هو دين الله تبارك وتعالى شرعه للمسلمين ليحيوا عليه فكان مرتبا منضبطا ليس فيه غلو وليس فيه تحريف وليس فيه تساهل وليس فيه تسفل وليس فيه تسخط فمن امتثل لهذا الاسلام بكليته نجا وأفلح، ومضى فيه على خير صاعة، فلذلك يعصمون دماءهم وأموالهم. يعصمون دماءهم وأموالهم. وبالنسبة الى الرواية التي بين ايدينا ذكر فيها الصلاة والزكاة وكما قلت في البخاري وغيره ذكر الحديث بدون الصلاة والزكاة واختلاف الروايات لا يؤثر في المعنى وانما كما قال كثير من اهل الحديث ربما سمع الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بصيغة في مرة وراوي الآخر في مرة أخرى بصيغة أخرى لكن المعنى واحد ما دام الحديث ثبت أنه صحيح وهذا بخلاف الأحاديث التي يكون فيها إدراج أو زيادة ثقة أو غير ذلك هل هناك أذان الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أو صلوا علي ثم قولوا, أو قولوا مثل ما أقول ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة فإنها طرجة عالية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فقال أهل العلم العبرة هنا بالأذان الحقيقي وليس المش... المسجل بالأذان الحقيقي وليس المسجل لكن لأن هناك سنن وهناك أمور هي أهم ثم ما يكون مهما نعم ف يعني فأهل العلم يقولون العبرة بالأذان الأربعين النووي إن شاء الله تعالى حبيب. العبرة بالأذان الحقيقي إن شاء الله عز وجل للقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليهم أما إذا سمع الأذان وردد فهذا خير يعني زيان في أي استماع في أي استماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اللفظ إذا سمعتم الأذان فقولوا ولم يحدد فالأذان سواء كان مسجل أو غير ذلك يردد ما دام هناك استماع ليس سماع وهناك فرق بين السماع والاستماع السماع إذا مررت على محل في شارع وهو يسجل أو يشغل هذا فأنت لا تردد ولا إذا كان يقرأ أو في هناك قرآن لا يعني لا تنصت لأنك تمر تسمع فقط وهذا طبيعي أما إذا كنت مستمعا أي تجلس وتستمع بحضور وبخشوع مثلا فينطبق عليك القول هنا بأنك تردد وتتدبر تردد الأذان إذا كان قد سمعته سمعته وأيضا تخشع وتتدبر القرآن إذا كنت مستمعا أما السماع فلا وضحت السلام نعم السلام السلام إذا قيل في أي مكان واجب أن يرد على السلام لكن يسقط إذا رد عليه واحد فقط يعني ليس شرطا أن يرد عليه الجميع إن رد صوتا أو كتابة فيسقط عن الباقين أما نعم أما إذا أما إلقاء السلام أصلا فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإلقاء السلام سنة أما إذا استمعت إلى السلام فوجب على أحد أن يرد فإذا رد أحدهم سقط عن الباقين وليس شرطا أن يرد أما الذي يحدث في المنتديات أو في الغرف أو ما أشبه ذلك إذا ألقي السلام ترى جميع الغرفة ترد فلو رد واحد يسقط عن الباقي لو رد واحد يسقط عن الباقي إن شاء الله تعالى الله أعلم طيب نعود لل للحديث إن شاء الله وكنت أتكلم حول ذكر الصلاة والزكاة في رواية ابن عمر وهي لم تذكر في رواية أبي هريرة والاثنين في الصحيح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عليهم عليهما دليل. كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وما من نص في كتاب ربنا تبارك وتعالى إلا نراه إذا ذكرت الصلاة ذكرى الزكاة يجتمعان دائما ولا ينفي الصلاة الصلاة تجد معها دائما الزكاة وهما ركنين من أركان الإسلام والصلاة كما فصلت فيها القول في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس قلت بأنهم يقاتلون الذين يمتنعون عن الصلاة والزكاة كما فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قاتل مانع الزكاة وهو ركن ثالث بعد الصلاة فكان يدخل في ذلك الصلاة الذين امتنعوا عن الصلاة وإن كان أهل العلم فصلوا في هذه المسألة نعم فصلوا في هذه المسألة وقالوا من تركها جحودا وكفرا فهو يكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وقول عمر رضي الله عنه من ترك الصلاة ليس له حظ في الإسلام وغير ذلك من الأدلة الكثيرة ذكرها الماروزي في تعظيم قدر الصلاة كتاب طيب رائع فيه الفوائد والعبار ولا بد ان يكون محققا حتى لا يكون فيه احاديث ضعيفة ايضا الزكاة يعني كما فعل ابي بكر رضي الله عنه وقاتل مانعي الزكاة لأنهم منعوا الزكاة و خرجوا من الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وبعض أهل العلم قالوا أنه قاتلهم لأنهم ارتدوا فهذا حديث عظيم قيم أصل من أصول الدين يكون فيه بيان حال المسلمين وحال الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطبقوها ويسير عليها ويفقهوها ففي ذلك قد عصموا دماءهم وأموالهم وإن كان ذلك ظاهرا فحسابهم على الله تعالى فحسابهم على الله تعالى وفي آخره فائدة عظيمة في أن الحساب على العبد يحاسب الله تبارك وتعالى يحاسبه على عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فمن عمله كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الذين ينكرون الحساب وينكرون العذاب وينكرون القيامة وغير ذلك ففيها ايمان بالحساب والجزاء نعم طيب ان شاء الله تعالى يكون لو تريدوا نكمل الحديث التاسع اليوم او نرجعه لو الاخوة ما يريدون ان شاء الله طيب اخي زهير هل نكمل ان شاء الله تعالى هل الوقت يسمح ولا نجعله في المرة القادمة الحديث التاسع من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم هو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي رواية فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هذا حديث رواه البخاري ومسلم وأخرجه مسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي السلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنهم وخرج أيضا من طرق منها عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وله ألفاظ وله طرق أخرى فمسلم رحمه الله خرجه من طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه رضي الله عنهم في الاتباع وعدم الابتداع في الاتباع وعدم الابتداع لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خي... ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه، فأمرهم باجتناب أمور لأنها تخالف الدين، فسمعوا وأطاعوا، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا. بكل ما يكون فيه نهي لابد أن يمتثروا لأمره صلوات الله وسلامه عليه قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فإذن لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليس لأحد أن يتكلم فيه أو يجادله فيه لأن ذلك معصية لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الرسول قل أطيع الله والرسول قل أطيع الله وأطيع الرسول ففي ذلك نهي صريح صريح عن كل ما يكون فيه فعل محرم أو شبهة لا يعرف حلالها حلالها من حرامها أو غير ذلك ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أو ففعلوا منه ما استطعتم هنا التكليف بما يستطيع الفرد أو المسلم لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له فالشخص ليس مجبرا على فعل شيء وايضا ليس حرا مطلقا في فعل شيء فهو يفعل الامور تحت مشيئة الله تبارك وتعالى والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلزاميا وجوبا في فعله تقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم حتى لا يأتي أحد ويجادل ويقول ما استطعت هذا لأنه فوق طاقتي حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل فيبين لهم طريق الرشاد ويبين لهم طريق الضلال ويحذرهم من الفساد والبدع والضلال والأهواء ويبشروهم بنعيم الله تبارك وتعالى ورحمته ومغفرته فالأمر كما قال الله عز وجل هو الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالامر هنا بالاتباع، ليس بالابتداع، وليس بالمخالفة، وليس بالخروج، وليس بإظهار ما كان ليس أو ما ليس كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا لو نظرنا إلى هذه الشريعة الإسلامية التي تيسر على الناس كل العبادات التي جعلت للذي لم يجد ماء أن يتيمم والذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا ولو أفردنا الكلام على الأمور التي يسرها الشرع لنا من تهينا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقاله والطهور ماءه الحل ميتة فرحمه بنا ورأفه في أنه لم يعثر علينا ولم يلزمنا بشيء ربما خرج عن طاقتنا عليكم السلام ورحمة الله فهذا من كمال الشريعة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لأن كثرة السؤال ربما وفي وقت نزول الوحي يحرم العبد من نعيم الله تبارك وتعالى بسبب كثرة سؤاله اللهم استعانوا فكثرة السؤال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرزه الأصحاب رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلمون حتى يجيء الأعربي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع ويستفيد وقال أهل العلم في ذلك الآن بعد تدوين السنة وحفظها لا يضر كثرة السؤال لأنه ليس هناك شرع جديد ينزل. أما العبرة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أسئلتهم وإلحاحهم وغير ذلك. ومن قبلهم من أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فيقول صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لا شك أن كثرة السؤال تؤدي إلى الاختلاف لأن هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يجيب وهذا يتكلم فيحدث الفوضى والاختلاف لذلك كان الأمر في ذلك كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يرد الأمر لأهله حتى لا تحدث الفتن والفوضى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بها تبتعد عن البدع ولا تقع فيها كما قال ابن أبي داود رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح فالذي يقع في البدع يبتعد عن السنة والذي يتمثل بالسنة ويقوم عليها لا يقرب من البدع، والحذر من البدع والتحذير من أهلها واجب على كل غالب علم، فلا بد من البيان للذين يخالفون عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بفهمهم السقيم يخالفون النبي الأمين وربما نقلوا نصوصا ثابتة وفهموها فهما خاطئا وكم من عائب قول قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ومنهم من أدار عقله في نصوص شرع ربنا فضل وأضل فخالف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شروط أن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن يعبد الله إلا بما شرع أي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه خاتم المرسلين والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وكما تكلمت في الحديث الذي مضى أو الفائت في المحاضرة الماضية عن الدين النصيحة تكلمنا في هذا أيضا من للرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أيضا في حديث أمنا عائش رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البدع التي انتشرت وفشت وظهرت التي نحتاج إلى ردها وإفاقة أهلها نسأل الله أن نجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. طيب يعني إن شاء الله تعالى اكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى يكون معنا الحديث العاشر الحديث العاشر إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم ونفع بكم. طيب إن كان أخي زهير أحد سيقرأ إن شاء الله على الأربعين. لا لأن المرة الماضية والتي قبلها يعني ما كان هناك أحد. وياكم نفعكم. طيب ما في بأس إن شاء الله. تعالى. لكن نريد أن نرفع الهمم. ونجعل من أهل السنة حفاظا لحاليس النبي صلى الله عليه وسلم ليذبوا عن سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبدون فهم وحفظ لا يصل العبد إلى ما يبغى اللهم استعوى وإياكم نفع الله بكم جميعا طيب الحمد لله رب العالمين طيب موعدنا ان شاء الله تعالى في يوم الاثنين القادم في العاشرة والنصر بتوقيت مصر الثامنة والنصر بتوقيت المغرب العربي انساء الله لنا ولكم التوفيق والفلاح وان يعلمنا ويعلمكم وارزقنا الفهم والعلم والحلم والصبر وان يجعلنا من القائمين بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الليل وأطراف النهار الحمد لله رب العالمين طيب ان شاء الله تعالى بارك الله فيك أخنا زهير وجعل الله هذا العمل في موازين حسناتك والقائمين على الغرفة